ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أوليان الذين لا يؤمنون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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولاكن تعلمون وقالت أولهم لأخرىهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش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 ونودوا آتِكُمُ الجَنَّةُ ورِثْتُمُهَا ورِثْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُهُمْ بَيْنَهُم أَنَّ عَذَابَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهوا لعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا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 حتى إذا أقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذالك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله